جزى الله خيرا شيخنا الشيخ محمد بن صالح وكل من حضر لهذا اللقاء بهذه الوجوه الطيبة خير الجزاء ومن اراد ان يزل في العطاء فليقل جزاك الله خيرا فجزى الله من حضر ومن حضر لهذا اللقاء خير الجزاء أيها الاخوه جئتكم من خنادق القتال جئتكم من أرض حممها وقذائفها أكثر من حجارتها تقريبا جئتكم من عند شعب يقدم كل اربع دقائق شهيد ويقدم كل دقيقة مهاجرة ويقدم في كل اثنتي عشرة دقيقة سجينا في سبيل الله جئتكم من شعب اعتز بربه وآمن بخالقه وكفى أسر نبيه صلى الله عليه وسلم امتطى صهوات جياده وهم يرددون يا خيل الله اركبي رقضا إلى الله بغير زادي إلا التقى وحب المعادي جيتكم من عند شعب أعزل لا يملك إلا إيمانه واجه أعطى القوى في الأرض ببطون خاوية وجيوب خاوية وأرجل حافية ولكنه لم يطأطئ رأسه لم يطأطئ رأسه إلا لخالقه ولم يحن هامته إلا لبارئه فأعزه الله بهذا الدين ورفعه بهذا الجهاد الذي جعله الله عز وجل حصنا حصينا لهذا الدين في تلك البلاد ونرجو الله عز وجل ان يجعله بداية تحول التاريخ الاسلامي في الارض كلها وفي العالم اجمع جئتكم من قوم قد تحرروا من كل قيود الحياة وارتفعوا على كل قيود الطين ارتفعوا على ذواتهم على انفسهم على شهواتهم خلصت نفوسهم من حظ نفوسهم وهم يعاهدون الله عز وجل ان يبقى السيف مسلولا حتى يرفع, حتى يرفع رايته او تؤويهم الارض في باطنها جئتكم من عند قوم يقولون اللهم حرر افغانستان على ايدينا واقم دوله الاسلام بها ولا تمتنا الا في بيت المقدس جئتكم من عند قوم تنظر الى وجوههم شاحبه من الجوع تقرأوا على جبينهم آثار السهم تلمح من خلال قسماتهم آلاما وأحزانا يحملون أفقالا على أنفسهم وعلى كواهلهم ولكنهم لا يكلون ولا يملون على طول طريقهم وهم يرددون انفروا خفافا وثقالا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يقولون كلما كل بهم المسير او طالت بهم هذه الدرب المرير التي يتجرعون على طولها غطف الطريق ومكابده الاهوال يتذكرون ما لكم يتذكرون النداء الرباني وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا نصب اعينهم وامام نواضرهم ذلك التحذير الالهي وهو يقول لهم الا تنثروا يعذبكم الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير وهم يدركون ان الله ناصرهم كما نصر قائدهم صلى الله عليه وسلم الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته سكينته على رسوله وأنزل جنودا لم عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم يا ايها الاخوه منذ ست سنوات وأنا أسير معهم على هذه الجاده على هذا الطريق ترويه الدماء وتتنافر حوله الأشلاء شعرت عندما وجدت هذا الشعب المسلم الفقير يقف امام اعتى قوى الارض جميعا اني اعز انسان على هذه الارض لاني احمل جنسية المسلم لاني احمل هوية المؤمن شعرت ان المؤمن فعلا باستعلائه بايمانه ينظر الى البشرية من علو البشرية الهابطة بمستنقعها واحالها وهناك من ذروه سنام الاسلام يطل الانسان على هذه الانسانيه المعذبه وعلى هذه البشريه الحائره ويدرك انه لا طريق لنجاتها الا بالسيف الذي رفعه قائدها صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعه بالسيف حتى يعبد الله وحده لا, إله لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الصغار والذله على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم أدركت فعلا وأنا أرى الأحداث أمامي خلال هذه الأشهر التي نيفت على السبعين أدركت انه لا يقف امام قوة الايمان قوة وامام قدرة الله قدرة وانه هو الله الواحد القهار بيده الامر اليه يرجع الامر كله لا معقب لمشيئته ولا رد لحكمه يجري الاقدار سبحانه كما يشاء ينصر من ينصره ويثبت اقدام الذين يعتزون بدينه ويرفعون رايته ما كان احد يتصور ان شعبا فقيرا اعزل لا يملك من حطام الدنيا شيئا يقف امام حلف الاطلسي ليس امام حلف وارسو يقف امام حلف وارسو واربع عشرة دولة شيوعية في مقدمة الاتحاد السوفياتي عشرة سنوات متواصلة من كان يظن هذا قلت للشيخ عبد العزيز ذات مره اكرمه الله وقبل وقب عام بدانا نتحدث عن قضيه افغانستان او عامين فقال نحن ما كنا نظن ان افغانستان تقف اسبوعا واحدا امام روسيا واذا بها تنتفض عملاقا عظيما وتصغر العمالقه واذا بها اقزاما امام هذا العملاق الايماني العظيم قال ما كنت اظن ان افغانستان تقف اسبوعا واحدا فضلا عن ان تقف سبعة اشهر فكيف بها وقد مضت السنون العجاف السبع وهي وهي ماذا هذا الصمود وهذا الثبات كانت ثمنه سم... كانت... كان وكانت ضرائبه باهظة عظيمة سيول من الدماء ولكن تجري فوقها سفينة الاسلام تلال من الاشلاء ولكن يقام فوقه صرح عزة هذا الدين اكوام من الجواجم ولكنها تعمل امام هذا الطوفان الاحمر الخبيث سدا عظيما حتى لو انهار لا سمح الله هذا السد الافغاني الاسلامي العظيم انطاف هذا الطوفان وجرف ما يواجهه امامه من قوى ومن وجود ومن شعوب اسلامية ان اخر سد امام روسيا بيننا وبينهم هو ذاك السد الايماني العظيم الذي اقامه الافغان بجماجمهم واشلائهم ودمائهم وابنائهم تدخل القرية تدخل القرية في داخل افغانستان فلا تجد بها احدا اين ذهب اهلها اين ذهبت نسائها اين غاب اطفالها تجد القرية شبابها في الجبال في الظراء يناطحون السحاب وينافحون عن دين رب الأرباب وأما النساء والأطفال والأولاد هؤلاء كانوا قد واراهم التراب بقذائف الطائرات مرة خاض المجاهدون معركة في قرية قرب كابل في خرد كابل في شكري. وذو واذاقوا عدو الله هزيمة كاسحة. هزم الروس. وسقط لهم في معركة في هذه القرية اثنتان وعشرون طائرة. ودمر لهم اكثر من ثلاثين دبابة وعالية. وخسروا خسائر بالانفس. وضقي أطفال القرية ونساؤها فجاءت تجمعوا في المسجد فأغارت الطائرات بعد أن هزمت في ميدان النزال وساحات الرجال أغارت على المسجد الذي فيه ليس الأط... إلا الأطفال وأحالته يا بابا وأصبح أسرا بعد عين وأصبح طللا باليا وعاد المجاهدون المنتصرون ليجمعوا من خمسة وسبعين امرأة من خمس وسبعين امرأة قطع اللحم التي اختلطت بالتراب يجمعون جماجم الاطفال واحشاء النساء وارجل الشيوخ يجمعونها ليدفنوا في القبر الواحد رجل شيخ مع رأس امرأة مع أحشاء طفل لم يبق في القرية كلها إلا طفلة واحدة قد خلفتها أمها بعد أن أصابتها شظية وهي تحتضنها فقطعت رأس من قسمين قسم ينزف دما على جسد هذه الطفلة وقسم قد غاب في التراب وإذا بالطفلة الباقية قد فقدت عقلها من أثر القذائف التي تنطرها السماء والحمم والبراكين التي تفجرها الأرض كم من المذابح ولكن جند الله لا يلينون أقبل كمستان القائد للمعركة وكان معهم شاب وهو معكم في هذا المسجد قال فذرفت عيناي واستعبرت حدقتاي وغرورق الدمع يبل وجهي قال لي القائد الافغاني ما بالك ما بالك تبكي ان طريق الاسلام طويله وتحتاج الى تضحيات ونحن على هذا الطريق وزوجه وامه واولاده بين اولئك الذين تحولوا قطعاً خراديل مختلطة بالتراب دماؤهم والحموم شعب صار إلى الله صار إلى الله وعاهد وصمم الا يسقط هذا السلاح حتى يطرد هذا العدو من هذه الأرض التي دنتها ومن المساجد التي نجتها ومن الاراضي التي وطئها بقدمه علموا حكم الله عليهم علموا الحكم الشرعي الذي اجمع عليه العلماء في التاريخ انه اذا وطئ شبر من اراضي المسلمين اصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم حتى تخرج المرأة بمحرم دون اذن زوجها والعبد دون اذن سيده والمدين دون اذن دائنه والولد دون اذن والده فان لم يكف اهل القطر او تقاعتوا او تكاسلوا او لم يكفوا توسع فرض العين على من يليهم وثم وثم الى ان يعم فرض العين الارض كلها فرضا لا يسألهم تركه والصوم ادركوا هذا وانطلقوا الى الله ولكن هنالك أناس لا زال يشكون أن هذا الشعب واقف أمام هذا الذي يحلو للصحف أن تسميه عملاقا عدو شرس عدو دينه لا إله في السماء ولا نبي في الارض عدو لا يحلو له الا يرى ويرى انهار الدماء تجري عدو اقام حكمه على ستة وعشرين مليونا من المسلمين من اهل بخارى وطشقند وقفقاسيا وقزقستان وتركمانستان عدو لا يعرف رحمه ولا شفقه ولكن الدب الروسي وللاسف اخطأ الطريق وانزلقت اقدامه على سفوح الهندكوش وغاصت ارجله على احواط الهلمند وعلى شواطئ هريرود وعلم بعد هذه السنين الطويلة انه يقابل شعبا لا قبل له به وانه انما يدفع ضرائب فادحة من اقتصاده ومن طائراته ومن تباباته التي تقذف بها مصانعه وتجتاز الجسور فقط على نهر جيحون وتدفع في داخل افغانستان عندما جاء غربة جاء متحمسة قالت سأنهي مهزلة افغانستان سنت باخر سنة 1984 ميلادي وقال سأغلق المنافذ التي يدخل فيها منها المجاهدون وحاول ثلاث سنوات أن يسد منفذا واحدا للمجاهدين فلم يتطع وكان غربة شوف يرفض أن يجلس مع باكستان لتساعده في الخروج من ورطته فتنازل من عليائه وتطامن من كبريائه ونزل في العام الماضي مع باكستان يحاول معها ان تجد له مخرجا من هذه الغلطه التاريخيه التي سيعض عليها اطابع الندم الى ان ينتهي الى جهنم وضيف المصير هذا العام تنازل خطوه اخرى قبل ان ينزل, ينزل ويجلس مع المجاهدين وقال ارسل احد رجالاته الكبار قال لهم ان غربة شوف جاد بالخروج من افغانستان لكن يريد ان يحفظ ما وجهه يريد ان يحفظ ماء وجهه امام جيشه وامام شعبه فيريد ان, يعطوه أن تعطوه بعض التنازلات فكان رد المجاهدين لقد حولنا الارض كلها الى مقابر للشهداء ولقد روينا الجبال والسهول بدماء الابرياء من اجل ان نقيم دولة دولة الاسلام التي طالما اشتقنا اليها وهذه نقطة الخلاف بيننا وبين غربة شوف أنه لا يريد أن يكون للإسلام وجود في الفتاق لأفضان الدام ونحن نأبى ما دامت أنوفنا تشم الرياح أن لا يقوم للإسلام قائمة وما دام فينا بقية إن بقيت منا عجوز ستواصل الطريق حتى تربي أطفالها ويواصلون هذا الدرب الدام المرير وعرض غربة شوف وعرض غربتشوف الامر على جنرالاته فقالوا له ان اخرجتنا من افغانستان بهذه الطريقة الذليلة المهينة لن نعود في يدك تلك العصا السحرية التي تهزها في وجه الغرب وفي وجه حلف الاطلس دعنا مع المجاهدين هؤلاء مع الاشرار هم يسمونهم الاشرار دعنا مع هؤلاء الاشرار بقية الصيف اعطيها خمهلة خمسه عشر نغلق لحك الحدود والمنافذ التي يدخل منها المجاهدون ونخنق المجاهدين في داخل افغانستان قال لهم خذوا خذوا ما شئتم من سلطه ومن معدات واغاروا اغاروا دفعه واحده على ثلاث مناطق باكتيا وقندهار ونندر هار وكنت احد شهود معركه بكتيا التي استمرت من 26 رمضان الى 17 شوال استمرت المعركه 22 وعشرين يوما صدقوا ايها الاخوه كما قال القران الكريم اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا كانت السماء تنطر حممها والأرض فتفجرت عن براكينها تصوروا أن الطائرة تلك القذائف وزنة القذيفة طن كامل لقد رأيت بعيني هاتين الماء خارج من الارض اثر قذيفة من القذائف كانت ماهم راجمات الصواريخ ستة, ستة وعشرون راجمة الراجمة بضغطة واحدة تطلق واحدا واربعين صاروخا تنزل كلها على رؤوس المجاهدين كان هدير الجبال وزلزالها لا يتوقف ولكن ارجل المؤمنين لا تتزلزل اقدامهم ثابتة قلوبهم انزل الله عليها السكينه مع انهم لا يستطيع احدهم ان يخرج لقضاء حاجته لان القذائف ما تركت كمة الا وضربتها ولا تركت تلة الا واحرقتها وتنظر الى الجبال المكسوة بالغابات الكثيفة التي يصعب على الإنسان أن يخترقها وإذا بها كأن لم تغنى بالأمس ليس فيها شجرة واحدة قنابن النابالم تحرق الصواريخ مدفعيات الميدان ووقف جند الله كان قوة العدو في بكة ثلاث فرق ثلاث فرق كل فرقة ثلاث ألوية كل لواء ثلاث كتائب وكان معهم خمس كتائب روسية خاصة وكان في مقدمة هذه الكتائب كتيبة صاعقه للروس تبارز بها الغرب وتباهي بها أمام فراكساز البريطانية والمرينز الأمريكية وتقدمت كتيبة الصاعقه هذه التي يحمل الواحد منها ستين كيلوغراما على ظهره في حقيبة ثم حقيبة الإقامة الدائمة وهو يتسلق قمم الجبال كأنما يحمل في يده قلما من الحبر قلم حبر وهجموا على مكان فيه اربعة وعشرون شابا عربيا اربعة وعشرين شاب عربي وتصدى لهم هؤلاء الشباب وهزموهم للمرة الاولى ثم اعادوا الكره تلك الصاعقه وتصدوا لهم المرة الثانيه وشاب من هذا البلد قتل سته منهم دفعه واحده وغنموا غنائمهم والمره الثالثه والرابعه والخامسه ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا والجند الايمان يكبرون ليل نهار رؤوس الجبال تدوي بصدى القذائف وتدوي بالتكبير طيلة الليل يا ايها الاخوه هل تعلمون أن روسيا بهذه القوات هزمت أمام هؤلاء الشباب معهم ألف أو يقلون من إخوانهم الأبغان لا يملكون دبابه يقابلون هذه الدبابات ثلاث فرق دبابات يقابلونها باربع سيارات تيوتا كنا عندما نرسل سياره للخبز لا نجد سياره للماء وعندما نرسل سياره للجريح لا نجد سياره للطعام يجب ان نعترف انها مهلكه خطيره ونتيجتها بائسه مريره حطم لروسيا 122 دب اثنين وعشرين دبابه واليه مئة واثنين وعشرين دبابة وعالية قتل لهم للهم والشيوعيين الجيش الشيوعي الف وخمسمائة اسقط لهم تسع طائرات واما الجرحى فلك ان تأخذ صورة عنهم انه في يوم واحد ومن هذه المعركة وصل مستشفى على ابات كابل من الجيش الشيوعي مئة وسبعون جريحة وفي قندهار هذه معركة بكة وفي قندهار هاجمت قوات العدو بالاساطير البرية والجوية ما تركت شيئا من معداتها الا رمت بدأت معركتها بالقاء قنابل الغاز على المجاهدين التي تميتهم او تخدرهم واذا بلطف رب العالمين يرسل الماء الذي يغسل آثار الغازات السامة وفي الصيف في صحراء قندهار في الصحراء على اثر الغاز ينزل الماء فيغسل آثار الغاز السام وتقدم أعداء الله يظنون أن المجاهدين قد خدروا أو مات ودخلوا وإذا بجند الله ينقضون عليهم ويأسرون دفعة واحدة ألفين و680 2600 اسير وراءا وكتائب الروس وراءهم لان هذه الكتائب المتقدمه كتائب الشيوعيين الافغان لتراق دماءهم قبل ان يراق قطره واحده من دماء السادة ذوي الوجوه الحمر من الروس لبس المجاهدون لباس الجيش الافغاني وحلقوا لحاهم ولبسوا كل سواتهم وتقدموا نحو كتائب الروس وظن الروس ان جندهم قد فتح قد طهروا هذه القواعد الجهادية وعادوا غانمين فاتحين واذا بهم يفاجئون بجند الايمان بينهم واخذوا يعملون بهم قتلا وتشريدا وقتلوا منهم 200 الى 300 وهرب الباكون يحدثون لروسيا ان جند الايمان لا يواجهون في معركة واما في نانجرها واستمرت استمرت المعرك اعادوا الكرة والكرة واستمرت المعركة في قندهار خمسين يوما وكانت النتيجة ان اسقط لاعداء الله اثنتان وعشرون طائرة واما القتلى والدبابات وغيرها فكثيرة ولكن لا املك حصرها في هذه اللحظة وأما فينا الغرهار فتقدموا واحتلوا قواعد المجاهدين واقاموا قواعد ثمانيه جديده لهم وهجم المجاهدون عليهم مره ثانيه وغنموا ما في القواعد الجديده واستعادوا قواعدهم وهرب الروس هربوا يحدثون ان المعركه خاسره مع هؤلاء إن بعض الروس قالوا لقادتهم الكبار إن الأفغان لا يموتون الأفغان لا يموتون والله حدثني مولوي ارسلان وهو شيخ وعالم جليل في منطقة باكتكا قال لي جاءت الطائرات ومن وهدمت قواعدنا وأحالتها أغصتها في التراب ثم اتصلوا بالمركز الشيوعي القريب وقال للدبابات تحركي تحركي لقد قتلنا هؤلاء جميعا دفناهم في التراب قالوا لهم ان الافغان لا يموتون هؤلاء شياطين يتخببون تحت الارض يغتبون تحت الارض قالوا لهم لقد مسحنا الارض مسحناها مسح قالوا سترون نحن سنتحرك وستجد هؤلاء الشياطين يخرجون الان من تحت الارض وفعلا قال لم يقتل منا احد وتحركت الدبابات لتأخذ المركز وإذا بجند الله يخرجون لهم وأصلوها بوابل نيرانهم وهربت الدبابات وهم يحدثون لهم ألم نقل لكم إن الأفغان لا يموتون يا أيها الإخوة بعض الناس لا زالوا يشكون أن المجاهدين الأفغان منتصرون وبعضهم يلوح بإعلامه يلوح من خلال أجهزة الإعلام استنجر ما استنجر امريكا والغرب كأن هذا الجهاد بهذه التضحيات الجنة ربيب من ربائب امريكا والغرب وكأن الجهاد في داخل أفغانستان إنما هو فتال بين أمريكا وروسيا أنا أقول لكم وأنا أتحمل معكم لقد عز على الغرب وهم فرحون بهزائم الروس في داخل افغانستان عز عليهم ان يعيد الجهاد الافغاني الثقة بالله والتوكل عليه الى قلوب المسلمين جميعا عز عليهم ان تعود روح الجهاد, روح الجهاد الى نفوس الشباب عز عليهم ان يتحول الجهاد الافغاني الى مدرسة تربوية عظيمة تتربى عليها الاسر في ارجاء العالم الاسلامي من كل مكان عز عليهم ان الاذان مشنفة والنفوس مطلعة والعيون تروا لاستماع اخبار افغانستان ولكن انا اقول لكم ان امريكا ان المجاهدين لا يوجاهدون باسلحه امريكيه اكثر من سبعين في المئة من اسلحه المجاهدين إنما هي غنائم من أرض الميدان والبقية الباقية تشترى من أموالكم وأموال المسلمين امثالكم إن أمريكا تأخذ ثمن كل صاروخ سبعين ألف دولار من أموال المسلمين بمقارنة أيها الأخوة مقارنة بسيطة بين خسائر روسيا تدرك أن روسيا متضايقة لكنها لا تريد أن تقوم للإسلام قائمة في أفغانستان تريد أن تنسحب بشرط أن لا يكون الإسلام وريثة كان عند الحكومة الشيوعية عند دخول روسيا مئة دبابة من الدبابات القديمة الآن بعد ثماني سنوات من بدء المعركة مع روسيا قد سقط لروسيا وسهلك لها الفان وخمسمائة طائرة يعني ثلاثة عشر ضعفا من القوة الجوية التي كانت عند حكومتها الشيوعية الربيبة الدبابات كان عندها الفين دباب عندها الف دبابة من الدبابات القديمة كان عندها مئتا طائرة عند بدء الهجوم فاقت لها الفان وخمسمائة خلال هذه الفترة وهذه الألقام ليست منا هذه أرقام الأقمار الصناعية التي تصور وتقدم الصور مع الحقائق والأرقام وتعلنها الدول الغربية وليس المجاهدون وليس المجاهدين الدبابات الفين دبابة كانت الدبابات الفي دبابة تدمر لروسيا خلال هذه السنوات الثماني ثلاثة, عشر ثلاثة عشرة ألف دبابة وآلية اي سبعة اضعاف القوى البرية تدمرت القوى البشرية القوى البشرية كان عدد الجيش الافغاني تحكمه الدولة الشيوعية ثمانين الفا قتل مئة الف من الشيوعيين والمليشا الافغان وهرب مئة الف من الجيش وكما يقول المعتمد البريطاني المعتمد الامريكي او القائم بعمل السفارة الامريكية في كابل يقول الجيش الافغاني كالغربال الحكومة تصد من فوق ومن تحت يتلقى المجاهدون ولذلك الذين هربوا من الجيش اضعاف اضعاف الذين لم تلمهم الدولة وقتل من الروس الخالصين حوالي خمسين الف اي دمر الثلاث اضعاف ثلاثة اضعاف القوات البشرية بالاضافة الى ان روسيا تخسر كل طالع شمس تنفق كل يوم ستة وثلاثين مليون دولار ستة وثلاثين مليون دولار والحمد لله الجهاد في تقدم والمجاهدون منتصرون ويقولون الطريق طويل لن تنتهي القضية في كابل نحن في بيت المقدس لقاؤنا على ساحات بيت المقدس ان شاء الله هذه المعركة اليوم روسيا تتكبد كل يوم سقوط طائرتين كل طالع شمس تسجل لها الاحصائيات سقوط طائرتين وليس من الطائرات القديمه نيج سبينتين وغيرها نيج توانتي ثلاث وعشرين خمس وعشرين سوخوي خمس وعشرين توبليب اثنين وعشرين طائرات من احدث الطائرات في الارض صدقوا ان قوه الايمان قوة الإيمان قد جعلت الروس يخافون من الإيمان قبل أسبوعين نزلت طائرتان في مطار شترال الباكستاني الثاني حقق معهم المسؤولون الباكستانيون. قالوا لهم ما أكثر شيء تخافون منه قالوا نخاف من الصواريخ التي تطلق علينا على الطائرات تسقطنا لكننا علمنا الأفغان نصوص من كتابكم المقدس من القرآن نقرأها لعلها تحمينا من الصواريخ شيوعيين الروس يقرؤون القرآن آية الكرسي آية الكرسي يقرأوا فظن منهم عندها تحميهم من الصواريخ الجهاد منتصر بإذن الله كل يوم تسقط طائرتان يتدمر لهم عشر دبابات وآليات يقتلوا ويؤثروا ويهرب حوالي خمسين من جنودهم فابشروا يا ايها الاخوه لكن مقابل هذا هنالك الجوع وهنالك العري وهنالك المرض وهنالك الجحل يا ايها الاخوه لقد سقط صفوه ابناء افغانستان على هذا الطريق مليون ومئتي ألف شهيد مليون ومئتين ألف شهيد صفت ابناء أفغانستان علماؤهم أبناء الدعوة الإسلامية فيهم معظمهم قد سقط شهيدا على هذا الطريق ولذلك بعد هذه المسيرة تدخل جبهاتهم قد تجد جبهة واحدة كاملة لا تصل الجماعه فتسالهم ما بالكم لا تصلون الجماعه فيقولون ليس فينا واحد يتقن صلاه الجماعه يموت الميت فيهم فيتركونه حتى يبعثوا الى القريه القريبه واحد الى واحد ياتي ليصلي عليه صلاه الجنازه لانه ولا واحد يتقن صلاه الجنازه لماذا هدم المسجد ودمرت المدرسه وغاب الوالد واختفت الأم تحت الركام ولا يسمع عن الإسلام إلا تلك المقالات التي كان يسمعها عن جده وابيه وهذا يضاعف علينا الواجب ويفرض علينا أن نأتي لنعلمه والعربي له مكانته الكبيرة في نفوسهم له مكانته الكبيرة في نفوسهم في معركة قرب كابل تقطع يد امرأة عجود عمرها في السبعين من عمرها في السبعين من عمرها وتبقى اليد معلقة بجلدتها وحملت العجود وهي تردد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اني كنت من الظالمين وكان بين الشباب وكان بين المجاهدين بعض الشباب العرب فقالت من هؤلاء من هؤلاء كان المجاهدون قد ضربوا وانسحبوا قالت قالوا هؤلاء عرب وإذا بها تنسى الذكر وتخلع نقابها عن وجهها أو خمارها وترميه على القائب تقول له خذ البس هذا الخمار وارمع مامة